تسقى علينا يا زمان الطفوله الله يا محلاك يا عشق الاطفال صدق النوايا والقلوب مع عسولاه من دون لا شك ولا ها και في أي ساعة نجتمع في سهوله من غير ما نسمع من الناس عذال من غير ما نسمع من الناس عذال ندله ونضحك والصعاب محلولة نحكي قصص من المحب نتنقل أطفال ما يخطر علينا نقولا قلوب بيض كلها حلم ومال قلوب بيض كلها تقل المشاعر وترا فالميلا من دون كبر لا تغلي ولا أشكال والحب فينا زاد عرضه وطوله. والحب من ظلم المحبين في حال صوت العواد والحساد والمقولة صرخت زمن وسرار من دونها قفال صرخت زمن وسرار من حتى تفرقنا فراق مهوله و الكل منا يشكي الحال في جال و ان قلت يرجع طول لا بلوعة الهجر لا طال لا تهي يا خاسب الهجر لا طال كم ليله وانا تحرر سوله والنفس ما تسوى مع الشوق مثقال تبغى الحقيقه هو الركاب معقولة ما يستوي صادق وكاذب ومحتال اما اعطني حب بكامل صلاة ولا بلا عشق انت ولا والله جهل ولا بلا عشق ولا الله جهل البنهجات لا تنوي دخوله يكفيه من عمره عذاب وغربال سيطر علي الياس سوارك حموله ومات الأمل يا صاحبي فيك وانهال مات الأمل يا صاحبي فيك خلاص بكتم داخل القلب قولا خل الليالي تعنا عبر الأجيال خلص بكتم داخل القلب قوله خلى الليالي تولناه عبر على جيال